واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يقتالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أتيما يستحقون من الناس ولا يستحقون من الله وهو معهم يستحقون من الناس ولا يستحقون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطاً ها أنتم هؤلاء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 ثُمَّ يَرْمِي بِهِ ثَرِيًّا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ لَهَمَّ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ أَنْ يَضِلُّ